<تكوي> بوك تو چتريست اتشاتري <تكري> أربعة وأربعون أربعة وأربعون بچارنا رسخوتك <تكري> الخروج مساءً الخروج مساءً إيمالي توك ديسكوتكا هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ إيمالي توك هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا ليلي؟ إيمالي توك هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ كيف سي игра тази вечер в театъра? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ كيف فيلم дават тази вечер в ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ كقو إما تازي فيتشر بود تيليفيزياتا ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم إيمالي أوشتي بيليتي زاتياتارا هل ما توجد تذاكر للمسرح هل ما توجد تذاكر للمسرح إيمالي أوشته بيлети هل ما زالت توجد تذاكر للسينما هل ما زالت توجد تذاكر للسينما إيمالي أوشته بيлети ز هل ما, توجد تذاكر, هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم هل ما توجد تذاكر لمباراه كره القدم بيش أريد أن أجلس تماما في الخلف أريد أجلس تماما في الخلف بيش إيسكاو أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط Бих искал да седя най-отпред. фил амам. Можете ли да ми препоръчате нещо? Биме антансахани. Кога започва представлението? متى يبدا العرض؟ متى يبدا العرض؟ ممكن لي دمي هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكره لي؟ املي توك نابليزو غولف هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مصقوف قريب من هنا؟